بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أني أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن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 وِنِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ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 124. ذلكم الله ربكم له الملك 125. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 127. ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تَزِرُ وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حذها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يقشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمات وللنور وللظل وللحرور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 124. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 125. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاء 117. ورسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير 118. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 119. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ نُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَرْحَيْنَا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 وتصدوا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أسائر من ذهب واللؤلؤ واللباسهم في جحرير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 ولا يمسنا فيها لعوب، والذين كفروا لهم عجزاً، ما لا يقضى عليهم، فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر.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 أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدًى مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى كان بعباده بصيرا